قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخن مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَنَّ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صدور سِيمِينَن إِنَّ تَجِي وَ